ما هلا هذا المعنى في باب عقده في صحيح قال باب من ادرك من العصر رجع أي قبل ان تغرب الشمس وروى فيه حديث ابي رياض الصريح في من ادرك من العصر رجع قبل ان تغرب الشمس أو سجدة فقد أذره في وبعدين بعد ذلك ذكر حديث الذي وحث الأشعري وحديث الأحذلي بن عمر الحديثين تحواهم واحد يقول الحديث إنما أتقاؤكم فيما سلت قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى تغرب الشمس طبيعي دي للصفان بدينا مثال لأمتنا مع الأمم السابقة لهم في المصارى فنثل برجل صاحب عمل. استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لأخر النهار على مبلغ معين. فقال مثلا قال اجتغل من الصبح للمغرب بعشرين جنيه فأوتي أهل الثورات الثوراء فعملوا حتى إذا انطفف النهار عجزوا قالوا لا لنا في أجل خلاص قالوا يا جماعة كده نشديكم الفيوز أنا شارف من الأول من الصبح اللي بالليه تكمل قديك الألم قالوا خلاص مش هكامل قالوا ما عندك لو كده فاستقدر وجراء قالوا بها لي من الظهر للنرد بيعشرين جنيه فجوم اشتغلوا من صهر للعرض وقال لك رصف قالوا خلاص ما ده كده غلت الشرط بتاعي فالسائجر من العصر للمغرب وقال لهم ب جنيه فلما قال لهم باربعين جنيه قاموا العمال التانيين كلهم نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر اجرا منا فقال على الرواية الثانية في الحديث ابن عمر قال أعطاهم قراطا قراطا وفي الرواية الثانية قال فعجزوا وقالوا لا حاجز لنا في أجل الجمع بين الحديثين إن هم لما عجزوا وقالوا لا حاجز لنا في أجل أمرضاهم يعني قال لهم تبقى خذية إلي إيه عشر جنيه أو خد خمسة جنيه و所以 Sabbath لذا كده جمعنا بين الحديثين ولا تناقض بين الحديثين أعطاهم قراطا قراطا والحديث الأولين قال فعجزوا قالوا لا لنا في أجر يبقى هو إيه يعني أعطاهم جزءا جزء من أجره المهم فلما كل واحد منه خذ خمسة أجره مثلا ولأ أباء المسلمين اللي أمه القرآن فأوتينا أجر الفريقين جميعا فقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أعطيه من أشياء مال أعطيه من أشياء من عبيد أعطيه من أشياء من حبيب وأنا لا ظلمتكم. لمن ذخر به ليه وضع الحديثين دول وين علاقة الحديثين دول بباب من أجر كرعة من الأرض؟ لو أنك واحد سيصلي العصر يعني مثلا بعض باقي على أدان المغرب دقيقة واحدة هو متوضع جائد فكبره ما قلت العصر فأدرك ركعة من العصر وأزل عليه المغرب إذن هو سيوقع ثلاث ركعات في غير الوقت صحيح جدا؟ يبقى العبد إنه يتحسر على ركعة وثلاثة يروح عليه، لكن الله عامله بالفضل فوهب لو الثلاث التي وقعت في غير الوقت لركعة وقعت في الوقت. إذا وحذب بالفضل اللذان إذا عامله بالفضل فالبخاري وأحمه الله بعد ان ذكر دليل المسألة. ذكر الحديثين من باب التعليم أن الله إنما عاملنا بفضله تبارك وتعالى قال فذلك فضلي أتيه من عشاء. فقول عليه الصلاة فهما في الأجر سواء سواء وأن الرجل لما عقد نيته عقد صحيحا بالعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولا يضعه بما ليس في مقدوره وده في التشجيع على تحصيل العلم المجرد هداك اللي الذي ال ال يجل فضل العلم الرجل الثاني فهو قال لو لو لو عمل لو أن لي يعني عمل هذا الرجل لعملته بعمليه فهو ونيته فهما في الثاني الثالث مال بلا عين. قال علي الخلاص نفسه هو يرى. تعرف اللغة العربية تتميز بالشيء ليست اللغات كلها. إن شكل الحرف بين المع خاصات. الخط أولها إيه؟ عاملة سهلة كده. قيلة مثل الله. تبت الخرق دبت كده. مدفقة كده. واخدار يكون سهلة كده. وانت عارف الخرق محور للتعلاج. والطبع صوبة. شكل صوبة. صحة. شكل صوبة. يعني شوف كلمة كظيمة. كظيمة لغة يعني هيتفجر هيتفجر حرص يعينك على ذهب المال وديه اللي حدثت الظهر واخدلت حرص الظهر زلزلة دي تتسوي تتسوي الحر حروف قصيصة واخدلت اهو انت الزندي الزن دي واللام دي الزندي معه وهدلاث الزن دي عامل ده المغرب اشريكه واللام فطوط علاقه وكذا ما هو ده لعن الزناث فالحرب الحرب شكل الحرب يؤدي معه ورسم الحرب يؤدي معه والعاديه ض ض مناسب بصوت الفرد ولا لا الضرح بتاع الفرد صوت مناسب ولا لا والعاديه ض ح مناسب بصوت الفرد فالنوريات قد ح فالمغيره صوت ح فترى به ن ع العين دي لانها مناسبه لرؤيه النطع والغبار والكلام فالحرف بيؤدي بيساعد على إضراد المعنى سأشوف كلمة يقف فيه. فيه يعني خط كده وذلك الهتصار وده يدل على إن هذا الإنسان يجعى في الشر بسرعة الرئيس فهو يقف في ماله لا يضع نساء فيه حقه ولا يفهد به رحمه فهذا في أخبث المنازل أي قاروة هو إيمان صنف التالح قاروة صنف الرابع اليوم من عواني. الذين لم يستضيعوا بنور العلم كما قال علي الثاني طالب. لا حق الدنيا ولا والحق الآخر ولذلك تجد دي من شكاء يرجع من يرجع الوراء المتحقق بمذهب العامي أيها الأخوة الكرام لا مذهب له إلا هواه لا مذهب له إلا هواه الجماعة السلسة الله العداد هو الأخير ده الجماعة اللي, اللي تمنى ما لقارونه ناعد وقفوا على كرخاه ينظروا إلى قارون ويقولون يا ليس لنا مثلنا أوت قارون إنه له حظ عظيم أول ما الأرض بلعت قارون قالوا إيه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يعني ما زال جاي برضو نشأل حقا كأن حتى دي اللي هو المببوض يعني يكونوا مئة بالنسبة مش تحكي ذلك كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ورد لولا أمن الله علينا لخسف بنا في برض الناس يعني مثلا في أحد الصحفيين كان في سنة 1974 رأي حاجة استذكرة عشاني شوف مورد النهاية تأث العالم ما بين المانيا وهولندا في هولندا ويقول إنه طبعا نفس من الواصلين فما بيروح قبل ما يقفل البتاعة بنصف ساعة ولا ساعة بيروح في آخر ديكتين حتى لو طلع ندرج إليه وقع في أفضل ويرفع ليه غير الواقع مش حد يعني مهم وهو بقى رايع على آخر لحظة إطار السيارة انفجر على مباقى السوائد تغير الإطار وابتاعه والكلام ده أول المهم ده سأل أبو اليسوف على حظك بقى هي اللي صايرة ده فرجع بقى بدار اخبار اليوم وقعد بقى, بقى نعمل امرنا ليه زي خلال ليه نشوف التلفزيون لما رجع الصبح بادري ساعة 6 الصبح وجد اول عدد من الجريدة محفوظ على المكتب بتاعه لأ خبر ان السيارة اللي كانت سيارة ارتضمت باحث الجبال ومات كل من فيه الحمد لله الحمد لله ما كنتش خباله هو لا يدري. لا يدري لا يعرف الخير خير أعلى لا الخير اقرب من شرك نعله الريان والشر كذلك فالعواد لا يتحققون بشيء يريد الشيء اذا جاء على هواه بغاده هو مجده يعني هواه الجنون الدنيا كلها الف حرام اللي جانب فتاة والجماعة اللي مؤتمرون في سعودين وفي قطر وفي حمران وفي المغرب وفي مصر كل اللي جانب العيليه دي اجمعت على ان رجال جنوب الحرار ماشي وبعد ذلك المفتي قال باب خلق حلافه العواب قادوا حطها في رأبة عالم واتمع فيها. طب انت ايها العاملي خلاصك مزهره مين اللي تمزهره العوام بيذلوا الحق بالكيل ها بيلاقوا هنا وواحد قباله يبقى ال صح فخد لما كنا مثلا بندرس السنه في من ال 1985 اول ما عرفنا شيء ان السنة ورحنا عشان نقول في زيارتنا للارياف والكلام ده كلهم واقف وقالوا يعني كل الناس دول على باطل وانتب على الحق فالتدلوا على الحق بالكفر فباشر بقول لهم كل دول على باطل وانتب على حق المناسب انك انت تنشوا على كارك فردن وعكسر مفيش المساج كده لا لكن هو ماشي على قوارك ماشي على ماشي على قوارك بيه فكرني من اللي استعلك اللي واحد نظم منظومة في تتعرف مذكار كان بيحب العنب قوي وبعدين مارس يوم الام لقى تكعيب العنب بس لقى ايه يعني حديد على التكعيب حولي ده تراسط مع عرش والعنب أسفر وحيل قال قال لي ليه مستيق قال العنب ده طعمه مر قال كده تعلق في مرة والدليل على إيه مر إنه جوه ولا برد واخداد هو ده الجليل طالما مش محطره وش عارف يجيبه يبقى مر خلاص مر وخلاص الحمد لله مكتبهش واخداد فالعوام ماشيه كده العامي ماشي كده ولذلك العامي مذابه ما على حوال فده قدر الدنيا والآخرة ذلك هو خطره بالله كدير المتع ولا عقد المية عقد صحيحا على واحد إلا العلم زي العالم الأولان أو العالم الثاني بسبب ذلك إذن هذا الحديث أيها دقصة في القرآن يبيع لنا فضل العلم وأن الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات والدرجة كما ورد في بعض الأحاديث كما بين السماء والأرض يوقع الناس زوجت العلم. كم ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم كم ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم ودمان مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث سابع بن عبد الحارس وكان عاملا لعمر على عزة أن عمر لقيه بعثان قال له من تركت يعني في المسكة قال تركت مول لنا يقال له ابن أبذا. قال ترث موله يا أمو المهاذران ما جئني عن خط. قال يا أمير المؤمنين أنا إنه خارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. إِلَّا الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ فَكَنْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَبَعْثٍ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِالْعِيمِ الأعمَش رحمه الله لُقِّبَ بالأعمَش لعمَشٍ كَانَ فِي وَلِكِهِ حتى ذاته من شيرته إنه هو امراضه نشتك عليه يوم الأيام فقال لتلمس بالسلام تبتقعه فانا كده من وراء اتطره وقول لها انت انزالة الشيخ ليه ده يا باك سيك انك انت عايشة معاه ده احنا نفسنا نحف معاه سيك وانت عاده عضو بالرد ومش حسا للخيمة العضلة للراجل ده قالوا لها تلمسين كده يعني ايه حليله الله عليه عليك فالأعمل جاء طبعا هو وصاحبه من ورد قال لازلت على الشيء الستاذ الكبير اللي كلنا بإسماننا سراب رجليه ومتاعه وقال كلا في هذا المعنى ده حتى والله لا يعيدك إلا أن يعيدك فأعسن قوله قاتل كده وتقال. قام عليه بقى قال لقاس لك الله وقال فيها ما وقال كده وهي نزغل عليها كده كان العاز رحمه الله يقول لو كنت بقالاً لاستغغرتموني لو أنا بعت لكم جبنه وزيتون وومرطه والكلام ده لاستغغرتموني لكن رفعه الله عز وجل للعلم درجات حرب الاعداء من انقسامات الائمه الاثني وكان قاسي مع الطلعه ومع فسواته كانوا يتهافتون عليه يعني من الرواسي عن الأعمى شعب نصر ابن حجاج الثاني الثوري شوف بلا ما يكون شخص لنزده الجبال للرواسي ده يعني ده شعب الأعمى شنو كنت كده على المستوى الحالي ده ده الحفظ في الدرن الكامنة في أعيان المائة في يقول ولو لم يكن لهذا الإمام من صبر إلا تلميزه ابن قيم الجلدية صاحب المصنفات السعيدة التي تفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على إمامة هذا الرجل إنه يطلع ابن القيم تعرف ابن القيم ده نسخة من ابن قيمية لكنه أذهب الكلام في علم الشفوف يعني كانت المسألة الوضحة عنده لكن هو يقرح من بحر ابن سيمين فالأعمى الزاء والإمام الكبير اللي يقول لو كنت بقالة لستخذرتموني فلم زيتوا على هذا النمط العالي آه تفيان السوري وشعبة واسكان ابن عيينة واسرائيل بن يونس وهمان ابن يحيى وشيني ابن بشير كلهم حفظة فكان الأعمى ده فائد معه فذكر الخطيب البغدادي في كتاب إشارة الأضحاب الحبيب أنه رب كلبا لأضحاب الحبيب مع الزبين وكل شهد خلية عليه ومش عالك إشارية حبداً يأتون من الآفاق اقرأ علينا سمع علينا وقالت فربا لهم كلب فكان إذا سمع وقع أرجلهم تقفل من الدار يطلع لهم كلب وقالت فشوف بقى شعبة بيجروا السام كانت وقفل الساوي الكلب يدخل الدار من هنا ومراجعينه تاني من هنا وهكذا إيه دولانش رايح جاي ولا يملون على الإطلاق جاءوا يوما إليه واقتربوا من الدار على حذر ولم يقضي الكلب فأبو هاسمين عرفتها ودخلوا عليه فلما رأهم بكى قال ما إذكيتها يا أبا محمد قال ماذا الذي كان يأمر بالمعروف يا أنا أعلمونك هو كان صوت بالله فالأعمى كان عسر الرواية وكان ومع ذلك كانوا يتعجدون عليه ده لو ما كانش عنده علم فانش هدعب بره الذي رفعه إلى مناطق النجوم وصار إماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو العلم لأشوف مرة بيصبح برضه خطيف يقول أن الأعمى كان عاكرا الرواية ففيه وكان أعمى لا عشان أعمى رحمه الله فواحد ايه تنوي في في شيعوا الجنادق وبيسموا واحد وكانوا طبعا في الجلسه ساكتين وواحد قام مد اشد كده وقال له ايه اصحابك يا انا محمد انا ايه انا خليني ماشي معاك طالب لاين قام واصل الاعش وفضل ينحرف بصمت صمت صمت صمت العال ماشي كده وهو مش كده قول يا عم جهاد ان هو رايح فين المهم بعد فترة كده قال السلميذ يا أبا محمد أتدري أين قال له لا قال أنت في الجبالة كذا وكذا يعني الجبالة غير اللي احنا نسنه فيها الراجل لعيد خالف عن بلد والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح حديث أنا جايز تسلميذ ولا أعجب لا فمش هتنجب عن بلد إذا إلا إذا إيه مليك التسكول فخش بالك فلا عم تغيب عليه قاعد بقى المليحة ذاتا من كلان وفلان وكلان مال الألواح راجعين بقى البلد الأعمى بقى نار بس مستانة بس مصل البلد واخد بلد أول ما دخلوا البلد التلميذ قبل واحد صحب أم يدلوا الألواح خرم قال له دي أمانة عندك أحد دي أمانة عند وبعدين وصل الأعمى للبيت أول ما قال له وصلت إلى البيت أم ماشي رأى تعرفوه واخد بلد وقال خذ الألواح من الكاف فقال قضمضت الألواح يا أبا محمد عربة الأعشر قال ألواح خلافة قال كل ما حدثتك كذب فقال عشان ما انتبعتم ايه شو بات المذيب ويه قال أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب ولول أعمى جوالات يعني احنا نفرق التركات في عشان حتى ننصتكم كده فاربسوا معنا ما ينسى الله على طروح لكن القصد بالكلام أن الأعمى رحمه الله كان أعمى ويقول لو كنت بقانا فاقذرتمون فانظر إليه كيف رفعه الله عز وجل هو ده النسب الحقيقي الأئمة الكبار تعرفوا حاجة عنهم عن ولادهم غير الإمام أحمد مثلا هو أبو حاتم الراضي يعرف امام البخاري يعرف حاجه عن ولاده ما عرفش عن ولاده من الذي رفع هذا الإمام مع انه لم يكن اجل الناس في عصر كان له قرناء وكان في أفضل منه كمان ومع ذلك طار ذكره عبر القرون وسار مثير الشمس لدرجة ان في بعض الناس لما يغلط مثلا كده ويغلط في البخاري يعني كإن البخاري ككتاب الله يعني مرة حكى لي بعض المشايخ بيقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فبيقرأ بأنهاك المتكاف قال هكو إلى هكم المتكاف وخزرت قال هاكف إلى هكم المتكاف يا أخي يعني إحنا خلصنا في البخاري قال لي أضرق رؤاه يعني الناس دول عندهم البخاري والعوام عند البخاري ده حاجة ما فيش حاج يقرب له مش حدي أرى بالبخار ايه ما الذي أعطى للبخاري هذه الهايرة الكبيرة جدا من الإجلال والثوقر والاحترام وإن كل بات البخاري صحيح معين العلماء كان لهم كلام في بعض ألفاظ الكلام ده هو لفض الله عز وجل الله من يشاء فالقص أن النسر الحقيقي العلم مصنفاته هي أبنائك لما ربنا صحة الله يبيننا عليهم بالعلم وتكتب وتكتب أوعى تعمل زي الهوجة اللي حصلت من عشر الثنين وأذات مستمر حتى الآن شباب لا ناخت له ولا جمت العلم اتبعوا سياسة نسخ الكتاب هو ما معديش علم لكن بيتعاقب بالملزمة الملزمة 200 جنيه والناشر الجاهل بيقز بالشفر فكل شبر بفلوس طب ده كتاب مخطوط مثلاً حيطلع فيه مصف مصفحة مش فلوس نخليه ست مصف طب الزاي مثلا شعبة يوم عامل واحد ونزل تحت ونائل ترجمة شعبة من تهديد التهديد هو انت بترشي ترجمة شعبة عشر وراءه بتقول ايه هالمين إذا, كان اذا كانوا من اهل العلم فمش محتاجين وإذا كانوا مش من أهل العلم مش محتاجينها برضه ليه لأنه مش عاجب لسي العاجل لكن العمل ينفق في الكتاب عارف الفارق البيضة هو كتكوت من فوق عمره 45 يوم وتستدل عليه كتكوت صوته وصاروا فوق وقف كده وقف كده وخبرك إنما تشيك البالك لأدي في يوه وصلت وسمع تبع عبار تخبرك عمره ست شهور عمره سنة دا كانت كتلاً أو تتفكر الكتاب وخبرك شغاليه في لا علم ولا تستفيد في حوالته تتفع حلول بدل ما كان بمئة فضحة تتفع فيها مثلا خمسة ولا حاجة بقى جنيه بقى ستمية فضحة تتفع ثلاثين جنيه تخبرك فالزمان كان المحققون معروفون محققون نعرفهم. قلما يخرج واحد جديد. أحمد شاكر، أحمد شاكر، محيد دين محمد زين عبد الحميد، محمد فادي عبد الباجي، محمد الوصول إبراهيم علي البيجاوي، محمود إبراهيم زايد، مش عارفين جماعة كانوا عبد السلام هارون. رحمة الله على الفرق أو على كلهم ويحفظ الله من عاش منهم. دول كانوا المحققون ونعم آخرون. قلما يخرج واحد جديد. دلوقت بقى على رأي الشيخ الألباني حفظ الله يقول لك فلان الاثري موضة العصر موضة العصر في الاثر وهذا الفضل أبو الفصل الاثري أبو فلان الاثري أبو ديد الاثري أبو ديد الاثري دي عروحي أبو ديد الاثري ده يطلع مين عنده علم ايه مين اللي خانيه الكتاب ما تعاوهش احنا بنا كل طلبة علم لا تساعدك الكتاب مثل ابنك مثل ولدك بالضبط هو أداخد سيطك وسمعتك فيه اتعب عليه الولد اللي انت بتربيه تتعب عليه يجلب لك الثناء والرحمة يقول لك الله يرحمه يرحمه والديه والولد الفاتج يجلب على أبيه اللعنة في الدنيا يقول لك ويسيبه ويسيبه أبوه واخدرت فالكتاب ابنك والعلم ما العلم نسبه فيبقى العلم فضائره كثيرة طبعا الإمام ابن صيد رحمه الله في كم تحذر ذكر فضل العلم من وجوه كثيرة جدا يعني من احتاج الاطالة لا بنذكر بس نوبة عن فضل العلم تليقه بالمقام وبالكتاب الإمام ابن صيد رحمه الله قال باب فضل العلم فبدأ ما بالتشويق أن يشوقك حتى تقصر على مر العلم. قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمن منكم والذين أوثوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني ذين عنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات. تلاحظ إنه فيه فرد يرفع الله الذين آمنوا يحقوثوا الإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات فخص العلم بالإمتاع لأن العلم مواهد ولأن الإيمان لازم لكل رجل ولا يلزو في الآخرة إلا به فاجعله كاللازم له يربع له نريح آمامه ممكن يكون مؤمن وجاهد لا يبتد علمه لكنه لا يلزو عند الله عز وجل إلا إذا كان مؤمن يعني إيمانه الذي. نجيد ويعرض النقص الذي عنده في العلم من أهل العلم يعني هو جاء الإنسان عاريا على مغرض الاستدلال من ثم يسأل أحد العلم فخلاص ما تم المراد فكلمة الذين أقوس العلم دلاله على أن العلم مكتسب دلال دلال على أن العلم مكتسب الله اخرجكم من ظنونكم مهاتم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا علشان كده تجد في في الكتب كتير بيختلفوا أحيانا وربما كثيرا في مواليد العلماء لكن لا يختلفون في وفاتهم يقول لك في يقول السنه كذا وقيل سنه كذا وقيل في شهر كذا ليه لأنه يوم ولد لم يكن له نباهة ذكر ونحن عارفينه يبقى عالب ولا قضى طريق، وحزارك حيفضل على السنة والجماعة ولا يروح للفجعة والفرق مش عارفين فلنة ولا سن يكن له نباهة ولا ذكر لكن له يوم مات كان كالشمس فدول الناس يوم وفاته بل ساعة وفاته بل ما حدث في وفاته مثل ما نقلوا والخطيب البغدادي وابن البناء وغيرهم نقلوا عن ابي زرعة الرازي او ابن لبني عبد الكريم رحمه الله دائما حبيب حبيب القلب لما تقرأ سيرة سيره ابي زرعه الرازي تحس في غث عنده كده وحلم يعني حبيب المنخ كده بيذكر ان محمد بن مسلم النواره وابو حاتم الرازي دخل على ابي زرعة وهو في الناس يعني. كان ده بيموت فالمهم محمد بن مسلم بيقول يا ابي حاتم بيقول له ما تيجي ندخل كده نلقي الاستشهاد فقال ابو حاتم اني لا اخاف من الله ان القينا هذا فقلنا نلقي هذا بسرعه استحي من الله الاولئك الذي زرع رجلاً حياته كلها لنصر هذا الدين ونصر السنة و... ولم يستمتع بحياة اللي زامن استمتع الناس استمتع بزاعه هو بيرحل في الحياة يحمله ليلاً ويحطه نهار يبتل القبراء ويلتحب السماء ويا مزاع ويا مزاع فالرجل الذي انفق حياته كلها لهذا الدين إحنا استغربنا اولئكين قال له طيب تعالك لفكر في فكرة ما تحرقناك وينك إيه قال له إيه قال له نعرض عنده ونتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله لما دعنا الجنس ونعرض يجيب في الصورة وحدثني عن كلان وعلان عن علان ونحكوه كلام ده فأول ما كده لا إله إلا الله يبقى احنا كده بحق الصحبة فأنا لابد من النظر في المسألة دي أكوك لما يكون بيطلب معك العلم له حق عليه كبير حق الصحبة وتتمنى لك أن يخرج من الدنيا على التوحيد فهم عزيز يقوموا بحق الصحبة لكن مستحيل من جلالة أبي زرع نمى يبقين الشهادة المم بكل محمد بن سوا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ونزل حديث قال فنزل سند ولت الحديث فقال أبو حاتم واحدا لفلان عن فلان وأرسل إليه وهو كمان مشعر كتمل أخبرت قال ابو زرعة وأصحاب القيمون وكان عندهم فدر في تأدية الحديث فجاء الحسن وأنا أسهدوا الأدب داما من النصوص كل ما كان يعرفه كان يضموها إلى عملهم زي عبادة بن الصهد لمن يصطرهم دخل وهو مريض قال ما سعتون الشهيدة فيك قالوا يا رسول الله الشهيد من مات في سبيل الله قال يا عبادة وكنت مريضا فقلت أقيموني فأقاموني. فأقاموني فقلت يا رسول الله قالوا الله ورسوله أعلم فقال عبادة فقلت أقيموني فأقاموني فقلت الشميد من مات في سبيل ذا ثم نام خيب اللي ليس لنا نادر يعني الان يجري بهذا القرع العلم هنا لا يقوم الأول وهذا في جبالين فأبو زرع عشار يعني أقيمون فأقضوه فقال حدثنا كلان عن كلان عن كلان عن كلان وادفتنر بأكمله عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر سلامه لا إله إلا الله وخرج ظروحه مع الآل قصة سندها صحيح يرحم الله وابا ذرع لا يخلي لا يخيء الله عز وجل تعي من تعى إليه وأنفق حياته على دينه تفاكر لا إله إلا الله لما تقرض سهلة ده تبقى من الجباب يقول لا إله إلا الله لكنه بقى أقض سمعه ما عبد نفسه لله وما عمل بها في حياته كيف يقول معكين يا إخواني العمل بيخفت مع الممارسة مع طول الممارسة يعني مثلا عامل النعمار اللي بيجين أطع جنمون على جزء ويصع طول العاشر فليبقى أن تكون أقوى منه ثوى والكلام ده طب شي للأطع وطع بيها بطوله كامل مش طب إيه اللي يخلي بيسمعه هل هو أول شهر ولا أول أسبوع مثل كده لا لم يصل إلى هذا الجلد إلا بعد عصفه شر فالمثال مع طول الممارسة يدخل عليك فإنك لما تمارس لا إله إلا الله في حياتك تفكر عنها وتعيش بها وكل شيء في حياتك تنظر إلى حكم الله ويبقى ملك عندك مارست بقى الدين دا في حياتك يدخل عليك لتقولها إذا مست لكن ينقش لا إله إلا, إلا الله جانباً ويدعد ولا إن الله لا يستطيع عمل المستدين فأبو زرعة رحمه الله كما قالت الواجه روحه صارد مع في الواجه قال له قرر عن طالبين الأهل روحه لنه أظهر رجع أنه الحزم يجب تأثب ونظر ان يالا اقباط الارضي العلمي فالشفوره تشاره الى ان السلاح فوق من الله تبا رب العام الذي يتنقى عنه وفيش الوقت الى ان العلم ممتدفل الى ان العلم تحتاج حتى تغباني حضا الله انما بشكله بتحلل ولككل مبتا عالي لنه وقبل برضه غيرت الدكتور على التثقيف الصحي لالافريقا دعم اي في الشهاده قبل ان هو موثوق صادق الموثوق قرر خطه تنفيذيه خطه متكثفه ونبذر عليه إذا جاءتها. فعيشوا كنا بذلك. وجيبوا يعني الهداء لا من طرف كده صفيل بذلك. ثم جلس حيث يتأل به فقال الهداء حتى قلت هذا فيه؟ قالوا هذا فلسجد له. فأسجده ونعنى يحكي بذلك. ده رجل يومي ادينا بالذات قال هذا قال هذا قال ان الانسان خص خص نفسه يذكره الله الحج هو ولا حاجه شوف لما يكون شوف لما يكون عنده حلم وصبر ما يزعلش منه ما كل واحد كاتب الحمار بتاعه انا اللي خدام لكم ولا ساعه لا سابهم كل واحد يروح وهو بقى السائق بتاعه اللي يأثر يكمله تخبرك لذلك ساد فيهم ولا يستغنون عنه تبت سد العطاء في مستدمام أحمد سأله قال يا رسول الله هذان خلقان جبلان الله عليهما قال نعم قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب خلاص الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فالحلم لا يعلم ولا يكتسب طيب العلم يكتسب خلاص يولد المرء جاهلا فيكون عالما فكأنه يقال لك لا تيأت الصفة اللي هي العلم يمكن أن تكون كالصفة الجبلية فيه ولذلك قرن الحلم بالعلم إشارة إلى هذا والدليل الآخر الذي ذكره البخاري رحمه الله قال وقر ربي زدني علما والله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالزياد إلا من شيء هو يحبه وقد اصطفاه له أمره أن يتقلل من الدنيا وأمره أن يستزيد من العلم قال وقل ربي زدني علما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه